يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يتهزئون ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 وآية له الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم کلو پیپل بہ آ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 جہل دین چیلین ورین اللَّهُ لینشو اپوان مَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بون وَلَا إِلَىٰ نُشِيعُونَ وَنُفِقٌ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ قالوا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ تجزون آخری ما كنتم تعملون ان اصحاب ل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 وامتاز اليوم ايها المجرمون